بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برعزان بيشوي بسمناو بابتك و أو بابتك أمي وباسي بكم لا يهمو من رونو آشكرايا. كما ويكا كيش ام لا كردستان دا هيا لنوان اهلي سنة دا ولنوان ما مستعينو داعيو بانخوازه كان دا كو مالكيشه كوتوتاوا اتر سببو هو كاركي هر کسيك بيت یا با بيت من ناميو ليروا بدريجي و تفصيلي او بابتاوا كا هو كاركيتي وهو كاركاني چيا؟ كما بس يمن لي رد علم بابتي كباسي د كم اونيا بلامن بس يجي ترم هيا كباذني خوي جورات دي مسري بلامن بيشوي كبي مسر مبستكم واقعك تام بير ديه نموا روداوك تام بير هي نموا كلم كردستاني خماندا بيش چون سالك رودا عيش او روداو بك زياتر لا شصمه موستا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 ياخذ لا علم دا لا بيش أواني ترن لا دعو دعوة بان خوازي دا بيش أما مصان يترهبونا هم ويانيتا دابون بدكتور عبد اللطيف في شو أما مصان بكوكرنوي إيمزه نزيج شخص مع مصان ياتربون لسر تبديع كردني أو كابراك مستحق تبديعه أو حكم حكم يش الرواية بسرعة دراوة وهروى لقل أو حكم إجدا كما له حالا منهجيا لوكابرايو باسكت كاي وي شاهد او واقع عبوبات يا وي لموضوع تبدي عكاي بي بغا بدوايا بالرات يا اخي اندبيت يا وا بو خيباش دزاني هلكان شي بو كشي من اوجني اللي راد باش منا او هالانو كشي بو وتومبو ولا قال اوجدا ريان كان تشنجارك نصيحته امشجاري كراوا تشنجارك داوي اللي كراوا كبا اااا أه... أه... سلحو أشتوى يبكر اللي أساسي منهج كل صار داعي بأنخوازكاني، أم والله تبين نصيحته عمش جاريها بيت يأتي دستي زانياني أهلي سنن بيت لا عارشونك بيت، إن جا، كواتع ليه ردا، أوه كمان ما بس نسيشت مان برون بيوه همو تقریباً اگر نلاين همو درين زور بيه هر زوري ما مستعکني کردستان يمزايان کرد لسر اويك اوکا ابراهيم مبديع و مستحقي تبديع. اما يك دوام کاملاي حالا منهجي شانليوي باعث کرد و تنام حالا منهجي آنشي هي مدو سيرام و تن تنجارکي جنسيحت آمشجاري من کردوه بلاهم هر نگر را تو پسیمان نبود توی جوی پی آن داده اجازه می دی که بلاهم لقل آواجدا شیخ ربيع رحمتی خوای لایت چی فرمو بلاهم لقل آواجدا شیخ ربيع رحمتی خوای خوای گوره بی پاریزت رازین ابو بحکمی آما موسیان دایه و او حکمیان قبول ومن نام ياق سكان ربيع غربي اللي بكم كلباري أو كابلا تيوت بوأوي نبي تفيتنيك بوهند يا كسي ضعيف ولا واس كلباب تكتية نجن بلام أوي ش من كمن ما بس اويا أويا كلاقل كلاقل أوي أوهموا مع مستايا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 لباري او كابرايوا خوين باش دهزانن من نامي باسي بكم برم اگر بيويز بكاو ضرور بيو زياد سر بيچاشه قسكان وكو خوين نقلكم كشي غريب شي و تو واي واقع كدل كويت امه و امش بلغي لس اوي كناخذي دكتور عبد اللطيف وانا حيت ما مصايك تريس سلافي لكردستان دا حقي أويهان نيه تبديع بكانو لسلافيهات بيكانا داروا كاك نكو تباتا ناو هلايكي منهجي ظاهر ورونوا شكا شيخ ربيع الرحمة خوايق ربيع باريز با فرميه با لوتهيكي خويده مسالي تبديع أهلي بداع و مسالي تبديع سيه, سيه جوارن جواريكان أوأن كوا هرخوان أصليا مبتدئا وكو كابرا خ خوارج وكو رافضية وكو هر بدعك لو بدعايتر أما نبي يسي بإقامة حجانية مبتدعة جوارك يترهية سلفيا برام أكويتنا وبدعك وكو بدعا وكو بدعي تحزب بدعي مظاهرات بدعي خوارج هر بدعيه بين لواناه أوج عالمو علم بوينه هي حكم بدنا لسري كمان مبتدعة جوري سيام كيوتا جور سلفيه كيو تنو هني اخطاء خفيه دركردني امس جوره سلفيه شي زان يعني بجرح وتعديل ولا يهمك شي اش كرايه ورونا كدكتور عبد اللطيف عالمي جرح وتعديل نيه عالمي جرح وتعديل كسي خويه ونصرون عالمي جرح وتعديل ها مو عالمي عالمي الشخص هي عالمة بلام عالمي جرحو تعديل نية أبي وريابي لا عالم شيع عبي جابري وغيري او لغورزاناني ايلي سناك يستموجودن ام جورا حكم دانك صلافية لا صلافية دار خفية تانها ايشي او غورزاناني لو بابتا دا ام ايه كواتا نا الدكتور عبد نا هجمع موسيحي تر حقي او ايان نيكا بين صلافية لا صلافية و اما بالگمان بدست ویا چیلو تی زناین بیه ولی چی بفیع لیش لحظ زمانی خوانده ولعصری خوانده که اوی بهمن کلاریمن بچاوی خواند بینی یا به جای بیست من. اندک من بچاو بینی اندک من به جای بیستی کشور عربیه حالویستی چند بو برای برآوت ابدیه که به حالی زنی حکم دانه و هر وعه لعی خذي أم حكم داني دكتور عبد اللطيف ودور بركةي كذايدا بسarkersي السلفية بواي حدادية ومبتديعة أما يشكلك جورترين وديارترين صفاتي حدادية كان أما يشكلك جورترين وديارترين صفاتي حدادية كان كغل دكتور عبد اللطيف ودور بركةشي داهيا دكتور عبد اللطيف بس بخويشة وانا وصراحة دور بركةشي هم ويان بو نبع عالم جرحو تعديله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 حکما کیبالے لجی خویتی ای بو تا کو ایستا در نہ کر دو ب آشکرا بل خلشینا لبرا ام خالانم قسم تبدیع و بلپ یهش حکم دانه کن با سری دا بتب دیع کردن آمش جاریم کردو عا من کردو عا و حالا من بوینه اردو آپیش آواه بلام او بر دوام بول لسر حالا او داخل کی نسیدی کن ها ها زورونو آشکرای ها ها من منهجی زورونو آشکرای بیجمره کویک دانه یادوانه یادیا بیست شكون يجب إلا يكون زوار بيد إنجاء مستحق <تصفيق> بلس تلفيات بتشيت الدواء ما دكتور عبد اللatif وكحزب يكان حكم كيداوا إنجاء أو دلیل یکا اگر دایب زانم لچو حاله چیکردی کا فلان چی بتا بلگلسری حاله چیکردی دیتو علی چی تو علی چی لشو نه کا کس بینن بزانین حاله کیم کبریه نازانین و نحى هلا كانبلت نبو من ابن يريت نغو من ابن يريا نغ نسيحتي من شكا بانكو بي اي اواي كبلان شيكاتو بلا من شيكاتو انا وخالكي دابله اما هلا كانيتي يا نبي سرتا تحذير لمبك اي نبي سرتا نصيحتك جاريه اي نبي بوم بنيري تو بزانم هلا يا حلانيا يعني مرجني الا نصحت بلانكا كبلكم نزانم هلا بوم بنيره اي باش خينا بوم مش ننر اي سرتا نابي هلا کان بزانی خالق چیه اینجا بزانی ام حکمی تو لسر اساسی ام حالا نبندی اند روا بلامهم هم عالم دزانی هم کس دزانی و ما مستعینی کی ظر ظر شاید لسر تو حکم کد دعای چی بدوای حالا کانه اگر رای اگر حالاش بیت او بکات کیتر اگر خوی بلایی کرد و اما حالا کانه رون آبیت و او حالا نه کیوچ و نو چیه باشه باشة اومن كوم الله خلاص اليوم قرتو شايس تي أبوه مبتديع بم تبديع بكره مو بكره بحدة دي كاشان يدي راضي بون وتسليم بون من مبتديعهم أول مشكلة أغنيه لو من قره باشة ورا بيان بله أو هم وما مستواه جان جانت بتشي دليل يكتب ديع كردوه كبيان دله حدة دي هي حدة دي وأنا تبديع شد بكاري بس لفظي أنا وبس قيناك إلا كبيان مستو عالمي تعديل نيت بو وينها فوتيه اجينا بشي حقك بشي دينك بشي منهجك بشي وجدانك هالتو تبديعي او همو مامو استا او همو غنجانا اكيد كشخصي ويتياتوبيا علي حدادي بدمي خوت علي مناله اي باشا ما نعرفش وين تبديعك كرتس بدامي خوت علي نكيره ومجهوله اي شو النكيره والمجهول تبديعك بدامي خوت علي كز نايا الناس أي كذناء الناس يشوفون تبديعك ما مصادناي كركوكت أي أو بتي كرت كالي جاكسكي نيتوالا باريو كاشمانيالا جاك مدام ايه مamosا يوسفو مamosا بجاتو مamosا كامران حالي كالاليل ما لا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حقك شرعك إيجا تبدي عكر أو بعد تسليم من جرح وتعديل شيء قينا ده عالمي جرح وتعديل كواه عالمي جرح, كوا. عالمي جرح منالو تبديع. منالو اينات زان يالحكم على الشيء فرع عن تصوره ها ولا ناجي ترو بو اوانيكا كومله هانديكن بدا خوا ما موساي اينين ديي اي منهجيا كان خويا بمنهج زان وكتوتي امسي دكتور الانوا كينا ودورو بركي كومله كسان النزان نفامن بغومان شي خيرو بدو اي دكتور كوتونا وانا اترقسيك اموتي لتواوك وتعيبها اتوقيناك اوانا ايما نحقان ناقرين نظان فقيرن بعلمن باقان قماناك خير با دكتور اللطيف بن بو يقسكي وارا قرر بلا اي كاكي داعي كاكي ماموستاك كاكي عما بسار كاكي خطيب اي توب اوكو توتي أي لي ليتوا اي باشا جناب داقر شارزاي بمنهجي سلفي شارزان بقواعد جرح ت ت تعديل شارزان بمساري شروطه موانع تبيع أي نبي سير بكن بزين أمقصي دكتور عبد اللatif آية شروطه موانع كان يتيا داية كشروطه موانع زوره من نام إللي ربع سيبك كيوزناك تشكو هوان بوخويا الحمد لله عالم اللي جرح تعديل دا أو تا نابني شون خلق تبيع عك؟ ما شاء الله وقو اخواردني اللياتوا اگر عالم جرح وتعديلنا بالنقش فيتنا او بريحك اش وانا اكل بلان برسيار لخوتان كان بو قيامته لقيامه دكتور عبد سر وابو سلفية كوا كوا كوا دليل كان كوا كان ببرسي هاني تو طو قيامته كبيك قالي مبتدع وعتر مستحق جهنما وعتر مستحق لآبيك وثربي بشبيت يا جروان أبي أبو خوتك جريتو أبوه يا مدينا خو مثلا كي يعري من علانا النية ده كتبدع كردني يك زور حكمك قرصة زور حكمك جوريا ده الكردني يك للسلفيات حرصه لأسان النية بایه زور لسر آقای شخص، آنها نارم. بلن بابو خویم بیری بکن و بقیه عمتی خویم و بعدا جکانی دور باری آمده مستعنتش پرسیاره نمی‌کنه بلن ما مستعفلان. دکتر فلانی تبدیع کرد. ارخو تا ایست زانی تلس تیبوه. شرطمان عکانی ادابوها. دکتر پیش‌شون نصیحتی کردوه. قابل جلسن نصیحت. حالا کانی بیان کردوه. تاکو خلق بیزنه. تایسش حالا کان وهمیه، مجهولا، کزنازنی خیالیه. و هروها وهروها تريشاوا تري شوا ونزاني همو جنجا كه نجاموي هندى جنجي سفيو دم قيسو بى دبد بردى و تجان او مamos سانتر امكازا جاكي بما اي بيتاوا و نزاني سلفيت هاو اندى كاسكا لكو مالا جنجل دوري توكو بواتاوا اي تركز مموس اجنب ereق سو بى قلبو و هلو كتنسر يهزر جنيه و سو كاتبى ادى اكن و نزاني بيتوا و واژ نزانی که اما بیادن لو گنجانه یا ماموستاینی تر بیادن چند لو گنجانه تو آنای نی ولامیم بدنونه بالام باش بزنه. اوماموستاینکه ازانی با ولام نادنوا یکم لبروی آوان شایستی آوانین که اوماموستاین ازتی خو کاتی خوانن پیو بکشن. شایستی آوانین اوماموستاین کاتی خوان پیو بکش. دوام. اوماموستاین زورلو گورترن ازتی خوان داغرن بوریزی او گنجانه. ورزي او بادبانا أنا وسيم أو أنا دور شاتي أو أدن كأمانة هروى بأدبنا بياش او يمكشان يشروب دن الأخواب الزيابية هند يكسرت بدوره وياه خالتي بياش ترنياني ناسي برام كاتيا كناس بادب اخلاق الراوشت علم يعني ناس خلق بجنيه وكان يعني ببابي ادب يعني كان ب خلق ناس يعني ببي كان خلق ناس يعني فرانكشيا فلانه جنيو فروش بيا ادب ها جنيو بم مستعدا ها بيا بأدب وأخلاق وروجت جوان كأن خوان ناسان بخلك أوش جوان ترين بيناسك كخوان بوخواني أكن وشوارم ويا من نادرته إنما جواب الأحمق السكوت وهروها وإذا وكم إمام شافعي نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدن يموت جركسي سوق عقل سوق بعقل قسيكرت والله ما درا به دنجون باشتر بو او لجواب دانيوي شكون غير تو قسيلك لا قلب كي درغاي ليكاي تو يتردلي فيه خوشابيت واخايش ها هات جواب ديارا منشتيكم ديارا منجهم ديارا خلي حسابو قساك مكا بلا ما فرمي غير وازي لي بياني بو خي بو دا عقلي هبيا يار يدوان سي انتار داش تنوسي كزوالا تي ندى ابي عقل طبيعي بيك كتو شايستي اوليد خلق كاتي خوتي بيو بوك جوي بو بخد دعنيش مزال انا كس جد لي ناغري كس خاصي خوي دا ناغري تا اسي تو وانا زاني كس ولا مي بينيه اما تناولامي كسك ادينو كدليل بي بيت يترما مستاك بيت يا غنجك بيت الا امدين مخاطبه إتر بوي دليلك أي حق بووري بجرين بوي أجر بغلط بل اللي تيجي كتبه بوي راسته وبكين. تنهى <تصفيق> لتلجمالين يا وكسا جن جكبيت يا ما مستايب منال بيها قورة بيتس. ولا لا يكترشوا مثلي تبدي عكردن بيمناله يمزاي بوشيا كاتكابه منان تبدي عكر. يمزاي تانكو كردوة آه تبدي عبيوسي اية مزياتر ناشو بديموقراطيه وا تكتب دي حكمي باش ما مسانين امزاي انكدا مبتدع نابه خلاص كابراكه تو الدليل كاني تو ولا منهج كاني لسر تو ما مبتدع من امزايك كم بأ يا خلاص خو امزايمه نبيته مبتدع مستحق التبديع بويا تو رياي بن مساله لتبديع شخص يقدا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولا سروي ما دم أو كسخوي أهلي أويا خالك تبديع بكات خلاص ما دم أهلي أويا يا ملي ورجري أو ديني يا ميا نك سيري زور يا كبكي ما دم زور تبديعك أي باش أجا الزور كاستبديع لأنك المستحقي تبديع بيا أو كأتعشي بلين بلين مبتديعنيا نابي أجر دلنشي بولاش شيء ربيعي عم بوا دلنشي غربيع الحمد لله خوي الزور لو الشعر زاترت وفي ربكين لما سايلي جرح تعديل وتبديع دزانية تبديع بيهسي بدليلة شر ربيع دوايد دليلة كات نج إمزح دوايد دليلة كات شكل حكم دان لسر أساسي دليلة بيت نجل سر أساسي أشخاصه إمزاق وكرنوه وهروها او أو بعابته واندي من عوائل يبزان ما جرح لنا بمتجدأ ولا هي كتير أبي مو سريباش خوهر دكتور عبد الله تيفنيه إباش دكتور عبد الله عالم جرح وتعديلت أشوار دوركات لا كسن كان چيله ما مستاکان بیت چيله لو جانب کله خوت نذیک کردو تا کخوت نو بلاو کردو ولا انترنت كفلان فلان و فلان و فلان پاس یا خوازن، کما مان داعیو بان حقي تبديع باشا اوانه بچی حقیق حقیقت بدیع الدعوه بیان لما مستاکانت مان ما مستاکانت مان لا ولا گنجکانیش نو سینکانیش <سؤال> مان لا انترنت ک بسوار دوردا بما مستأكان كان جكان عنك من من لا أو أو كلا أو تشي كومالي كومالي جانج. هي كان كما ما لبر اوي كوا غنز يك بز وتيتي الزكاة بو كانالي امشغاري ناشد بو كانال ناشد نك امشغاري وتيتي تو حداديت اي باش تشوار دوركات كم حقي دا بيام كعوا خلق تبديع كنو باشكر بلاك كنو نك دو اي وكو اوي بلاود كده بي داوا كم لكك فلان لتبديعك اي باشيمان بيتو نخير ابي بلاي وصفتي حداديه ابي بلاي كي ايشي تو يا تبديع اوي ابي بلاي نك باشيمان بيتو بيقولي كاي إيشي توايا، أي باشا، أما داي بو ما مصتانا وبو جنجانا بصرحات بليه مصي فتي حدادية لإيوتها، إيوه هيجتان حقي إيوتها إني خلك تبديع ها بلا بس خو معالمهم عالم يجرحو تعدينهم، إيوه هموتان طالب علمن، إيوه هموتان كوملة مع طالب علم حقي خلك تبديع كن، أما داي بيان بلي أما صي وعجدارزبن او مسلي بهمن كيهي نماوا اما دفاعكني كمن لا بهمن يبكم بلكو امر راستي كبو او اي دكتور عبد اللطيف شوار دوركي بندو عبرتي لورجرن بزانن شيا ربيع او اي بهمني لتانقبل لك كبوش واذبو ايا اما بندو عبرت نبو بوتن كجاري كي تردس نكن بوكوندا كبي غمبري خو عليه الصلاه وسلام فرمدي لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين امام دار انسان عقل نابدو جار کنه گو پیو بدری جار یک دستیت کر بو دستیان گیر جاری دوم بود سی و وای چون ذاته کی دستی بری تا و بابت اینه ذکراتو حالا کان کو بکیتو اینکان من اینجا بی به برزی کی تو بلای زانایا بتبرتای بلای شیخ ربیع پی سو یخد حکم ده بتبرده ابتا شیخ جار کی ترخو ما حکم مان داوته هلن ام جار وتاب برزم کرتو بلای تو کس کی حالا کان بو إيش يا حكم ده أو كاته كمن زعيم أو هلا نم هي أجر بسيمان نبو مايا أو كاته أم مو ما مستاكان واجب أبوه لسريعا يا خرابيح يا شيعو يا عالم كتير لعلماني أهل السنة كعلماني جرحوا تعديلا بدبر ده أبو لا أول برد كرايا أبو لا هاي أما باشتر نبو بوت كجارك يترهمان هلا نك أي رماليشي انسان كا جارك قندي ور نجر جاري دوما جيلي بكيف وهروها هروها بو اواي ببتا قندي براتيك بو ئمو بو هركا سيكي ترو بوانشي بو لدوى ئم الدين كهريج ل ئمى و لدكتور ابلطي فوجما اتكي هموما قادر نفسي خوما بزاني قيا بجوري بركمان رشكين زياده ربينا كي أو أن ذيك حد يخمنه أو أن دبلينه أو أن بدين. شو كا و والسعيد كي كي من وعظ بغيره. عنده عبارات لغير خمنه وارجرين. جاري يكمش جاري دوم يمدز نكينه أو كنده. هركسيك يجلي ما أجر أوي كردبيت من إلى الله. ألي هر ما مصايك. كالسلفيه من اجر وتبيه مبتدعه كمان اجناب مشتيوام وتبيد اجر وتبيه بابون بين النوع باشكره عالم اتوب الى الله اني اخطات ومن اهلي او انك خلق تبديع او الله دكتور عبد وايشي غيري مع سر معنا برز أوان حكم بدن و باباتي كيتر اوي كواب حساب كدوكتي بان السر منو سيو بخيال اخوان من الترسين وخالخيه ترسين بو يكتب بان السر منو سيو دالم فرموكاكا كايوكتب دراشيت كايوكتب انا دراشي من دا ما كتشاوري معنا منو بك لما مستعان لامامو استيان وكومملك لبرياني اهل السنه ل كوردي عربيش ما ويكي زار تشاوريو دوكتيبه معناكو كبو علم العربيه يكسر ترجمه كرد بو عربي باذن خو ترجمه كي صحيحو باش كرش د انترنت بلاو كريتو ل گل كردي كيدا بو هر غلطي كشتانتي بيني لسره تاكي شونسر هر كلمه كش ل ترجمه كهه كرد بيت امادين يكسر لي پشيمان بينو خ اي جماعتي دكتور عبد اللطيف ككتيبه غير دكتور عبد اللطيف ككتيبه كان نوسيوا ترجمة كما عنبر راست وابك كامل راستك يقابله أما ذي تاوري معنا بالروابك مع ويك الزورا ادو كتابين ومن خوم شقوله من بعبدا قبل يوم ديه بمن هو هر حق كتاب لو كتابنا دا بيزناك ورقي بيهو خسار كان جرب يا شو بينيرن يكسر لي بشي ما بوي تركي كان شكل زورك والتكلفة كسرتها أجر هر بلاه يشيا كانوا كي هر کات حق قامتیا بینی وهلا زور با سانی با فزن خواتا است خوای گورو قوتي داو پم زور با سانی لم پشی بانه من هاله بم او ان پی کایان لم خو جزم و هر هاله کی من هجی شی تی ده به امام نالنین رگ بر زکنو بلای زانان الین امد دکتور عبد اللطیفه لم بارو او ها الی ترکی علم امد دکتور عبد اللطیفه بو ختان بگن و هر و هر درويكشي تيه دابيه زور بروني بإذن خواهي قوله ببالغي حاشال نقره و الردي ادينه و اتركيشه ما نيكي واري اغريه ناغريه خوای خواهي قوله و هر و ها لكو تايدا داو كارم ميكم لخوم دوام لدكتور عبدالاطيفو همو عبراني تري كردوسان كا قدري نفسي خومان بزاني ودا كرم للدكتور عبد اللatif تتر لقال دورو بركة كان بقى عجر خلق بسويت يعني شو كعجر يا ربي بقى خلق بسويت يعني خوشة سويتي تبديعي سلفي يا ريكردننا بقى عجر وريابا وريابا وريابا لا سرد أكوا لا وهين دورو بركة شد وهند دورو باقدر نفسي خمامة بزاني با Pendant عبرد ورجرين لويب باهمنوا بابن دو ابراد لو كسانيك بيش زانان كوتن لطالب علم كان كزانان سببك او ابو تنهاه بيش زانان كوتن زانان قسان لا سريان بيش زانان لحكم دان دا. وريابة أخطاء مدى دكتور عبد داوا کاریه کم لیه هیا زور برونه ولان بدعت او بپیش و پناهی نایت باعث کرد ولان بدعت او زور برونه دوا کارم لخوی گوره افون پیش آوی بزنن آن بابتی تبدیع تبدیعی دکتر عبدالاطیف ک کوتتا ناو آما مصیانو آمگانجانه بوی حد دادین حد والجل دوره برد نزيكا كاني شيك خوي للصوت يا تكاني لناو سينا كاني شاياتي وين بودا كمان الداعي أهلي السنة وامان الدفاع لسنة لينا كان هرهم وناو سينا الصوت يا تكاني أنا مكوكر دو توا والشايا تكاني شم كوكر دو توا بعبتك هرهم يبأذني خواي جوران لم تان رجدا أي نسام وبرزي أكم وبلاي شعربي وشعر بجابريو وزناني تريش أجر بيوزبك با أوان حكم بدنا لسر أما سلي تبديع تبديع حدادية حرهم الكلام يا دكتور عبد الله شيل لو تاركاني بيت شيل المحاضر كاني بيت شيل نوسينا كاني بيت شيل دورو بركاني بيت شيل أصوتياتي كلاما ما مصت كاني كألين لا يا دكتور بقولي فلان مبتديع حدادية لا يا دكتور أول يا دكتور عبد الله بقولي فلان حدادية ليه دوره كون كان حتى أن جنجا كانش و ما مستعکنیش کپیان وتره و حد دادی مبتدی همونی که خوک کرد دو تا با اینی خواهی جورا لام دوسر رج دا حاوله دم اون دیگر مجالم ببین لبروی لبرد ججنومیان مجال منیه ماشاءالله مجال ببی همونی که نوسمو ریکی خم با خوازور آسانه با اینی خواهی جورا ایسته وایلی آتوبه خوا آتوم ایسته شت بنوسم سبشبی گن ما دستی زناین بر رقیتشن برای که با نغيني شيتابي خوي گورا او رگاي آسان كردوا جا بو يبرز كمو بلاي زانايان با اوان حكم بدن وا ايمش حكمك ايوان ور اجرين يا وتا بيش اوي كبرز بكريتو دكتور عبد اللطيف باشي مان بيبيتو لو حكم اني دان بودا بنا كهليه اوش فضيلهك او فضلك بو او گاريتو يا وتا برز كمو بلاي زانايان بو اوي حكمك لاي اوانو درچه حقو بعضو دركه من اوان هر حكمي چاند هر كان ود لباري منو؟ هر نصيحتي كذي مني أنكر والله خو ميا كم كسبم أجر بقعته دسم بعربيو أي كم كرديشو بلاوشي أكبا؟ لا وكارم الأخوة جوري ده أتمنى دابو كارو كردو خسج خير وضلا كان منوال يبقى الحق بول بكين وضلا كان مننرم كابوق بول كردني حق ودور ما مخاطوا ولا سركشي ولا تكبروا زيادة ربي آمين آمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين